الحمد لله بارك الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل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 في الصيد والذبائح من كتاب بلوغ المرام وكان آخر حديث كنا قد توقفنا عنده هو حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة ذبحت شاءة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها هذا الحديث في حكم متعلق بآلة الذبح المسألة الأولى والمسألة الثانية متعلق بالذابح بجنسه وهي المرأة ولهذا ذكرنا من فوائد هذا الحديث فيه دليل على جواز ذكاة المرأة وأن, وأن ذبيحتها حلال وقال بعض أهل العلم كذلك فيه جواز على حلية ذبيحة الحائض قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عنها يعني لم يسأل حائض أم طاهر فدل هذا على الجواز فدل هذا على الجواز يعني مطلقا كيفما كان حالها من فوائد هذا الحديث كذلك وهي المسألة الأولى التي ذكرناها أنه أن الذبح بالحصات جائز أن الذبح بالحصات أو بالحجر جائز بشرط بشرط أن تكون محادة يعني أن تكون هذه هذا الحجر يكون قاطعاً يكون قاطعاً لا تعذب به الذبيحة من الفوائد كذلك فيه دليل على أن أن المسلم يجوز له أن يتصرف في ملك غيره إذا كان إذا كان لمصلحته كإنقاض دابة من دوابه أو إقامة حائط من حيطان او ما الى ذلك يعني اذا كان مال الغير الاصل فيه عدم جواز التفرف في ملك الغير الا باذنهم ولكن اذا كان هذا وهذا من بال وهذا من باب حفظ المال هذا من باب حفظ المال الذي هو مقصد من مقاصد هذه الشريعة و. حفظ مال المسلم حفظ مال المسلم كحفظ مال النفس يعني كأن الإنسان يحفظ ماله إذا حفظ مال إخوانه مال إخوانه وهذا فيه دليل على ما جاءت به أحكام الشريعة من الأمر بالتكافل والتعاون على الخير والتآذر فيه كان يكون سيارة مثلا للغير وتكون في مكان ربما انقطعت كوابل فراملها مثلا وأخذت بالسير لا يقول إنسان هذا مال الغير أو ملك الغير لا يجوز لي أن أتصرف فيه لا يجوز لي أن أفتح سيارة غيري وأمسكها أو ما إلى ذلك هذا من غش المسلمين وعدم السعي في الحفاظ على ممتلكاتهم بل الواجب على المسلم بل الواجب على المسلم نقول واجب على المسلم أن يسعى فيما هو أو فيما فيه حفظ لمال أخيه المسلم يدافع عن أخيه يدافع عن عرضه ويدافع عن نفسه وماله كذلك يجب على المسلم أن ينصر أخاه وأن يعينه فكذلك في ماله وجب عليه أن يكون حافظا له ومحل الشاهد محل الشاهد من هذا هو سبب ورود هذا الحديث سبب ورود هذا الحديث أن جارية ان جارية رات شاة من في والغنم ليست لها فتصرفت في هذه الشاة رأتها أوشكت على الهلك فذبحتها بما تيسر لديها ليس معها سكين ليس معها سكين فوجدت حجرا حادا ذبحتها به ذبحتها به هذا فعلها والدليل ليس في فعلها إنما الدليل في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على هذا الفعل لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها أمر بأكلها لأنها حلال لأنها حلال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالحرام وجاز تصرفها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر عليها، لم ينكر عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل أبدا، لا يسكت على باطل أبدا، فدل هذا، فدل هذا على جواز تصر، على جوازي تصر وكذلك يعني قاعدة تبنى من هذا الحديث أن المسلم يجب عليه أن يسعى في حفظ مال غيره في حفظ مال غيره من غير أن يأذنوا بذلك أو أن يسألوه ذلك الأصل فيه هو هذا يعني ما هو حتى يوصيك أخوك أن تحفظ له ماله أن تحفظ له ماله آي يقول لك ولا هذا من أصل إذن هذه فائدة ذكرها أهل العلم في هذا الحديث إذا خاف عليه التلف جاز له أن يحفظه وأن يتصرف فيه بما هو أصلح له بما هو أصلح له هذه فوائد هذا الحديث حديث الجارية وحديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم قال أي الحافظ عليه رحمة الله وعن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبش او الحبشة متفق عليه هذا الحديث كذلك في بيان شرط من شروط حليّة حليّة الأعوام بعد موتها لا تحل إلا بالذكاة وما كان في حكمها والذكاة لا تكون إلا إذا انهر الدم يعني إذا سال دمها. وهذا يكون إما بالذبح فيما يذبح من الأنعام كالغنم والبقر وأنواع الطيور وما إلى ذلك والنحر فيما يخص فيما يخص الإبل فيما يخص الإبل لأن الإبل تنحر ثم كذلك ما كان ثم كذلك ما كان من الصيد الصيد لا يقال ذبيحة ولهذا الحافظ في الباب بل كل الفقهاء يفرقون بين الصيد وبين الذبائح لأن الصيد ليس ذبيحة الصيد تحقق فيه هذا الشرط الذي ورد في حديث رافع هذا ما أنهراء الدم يعني أسال الدم أنهراء بمعنى أسالة أسالة الدم بأي آلة حادة حتى وإن كان بالحجر الحاد تحقق الشرط كما في حديث كعب فالآلة الحادة من آلات الصيد كلها من آلات الصيد كلها التي مرت معنا فقتل أو إصابة الصيد بآلة بآلته بعد ذكر اسم الله عليه عند رميه به يقوم مقام يقوم مقام الذبح أو النحر مع ذكر اسم الله عليه عند ذبحه ونحره عند ذبحه ونحره فيكون الكل حلال بهذا الشر فيكون الكل حلال بهذا الشر مرة معنا في حديث النهي عن الخذف كلام الشوكاني ومن قال بقوله في عدم حلية صيد الرصاص أو البندقية وأن هذا من من أنواع الخذف وقلنا أن هذا قول مرجوح وإن ادعى الشوكاني أنه قول جماهير العلماء بل قال اتفق العلماء إلا من شذ منهم وذكرنا أنه اللجنة دائمة عندها فتوى في جوازه وحليته لأن هذا يحقق الشرط الذي ورد في حديث رافع أنه يسيل الدم أنه يسيل الدم الصيد إذا ضرب بهذه الآلة بآلة لا يقال حتى آلة الصيد بآلة الحرب والحرب أشد من الصيد صح ولا لا الصيد الناس ربما يلعبون أو يقضون أوقات أو مثل ما يقولوا من هواية تلبية هواية من الهوايات أما الحرب هذا أمر أعظم فهذه آلة حرب فإذا قتل بها الصيد جاز أكله والله تبارك وتعالى أعلم قال وذك رسم الله عليه وذك رسم الله عليه فقل يعني حلية الذبيحة بأمرين الأمر الأول الأمر الأول أن, أن يراق دمها أن يراق دمها وإراقة الدم في قضية الذبح معلومة بقطع الودجين والبلعوم والحلقوم ويكتفى بقطع اثنين منهما أهمهما الودجين يعني اللذين فيهما يثير الدم والشرط الثاني ذكروا أن يذكر اسم الله جل وعلا عليها عند الذبح بسم الله ثم قال ليس السن ليس السن يعني لا يذبح بالسن أو السن ليس مما ينهر به الدم منهي عنه وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهذا حديث ذكرت علة الحكم فيه ذكرت علة الحكم فيه الحكم هنا النهي عن الذبح بالسن والظفر والعلة أما السن فعظم السن عظم والعظم لا يجوز أن نذبح به لما فيه من تعذيب الدابرة لما فيه من تعذيب الحيوان ونهينا عن تعذيب الحيوان فكيف بالانسان نهينا عن تعذيب الحيوان كيفما كان سواء كان من الانعام او سواء كان من الطيور او سواء كان مما يؤكل او مما لا يؤكل حتى ما لا يؤكل لا يجوز تعذيبه حرام تعذيبه بأي نوع من أنواع التعذيب كما سيتين أن يجعل غرض مثلا أي هدف أو أن يقتل صبرا فهذا كله من التعذيب الذي لا يجوز شرعا هذا من عظمة هذا الدين وأنه دين رحمة جاء بالرحمة في كل شيء ودين إحسان جاء بالإحسان في كل شيء كذلك واما الظفر واما الظفر فقال مدا الحبش او الحبشة مدا جمع جمع مديا والمدية هي السكين هي السكين فالظفر الظفر سكين هؤلاء الحبشة يطيلون أظافرهم حتى تستعمل كالسكاكين تستعملك السكاكين، فنهين عن التشبه بهم نهين عن التشبه بهم لأنه عمل من أعمال أهل الجاهلية فيقتلون في الحيوانات بالأظافر أو أن يستعملوا أظافر الحيوانات للذبح بها أو النحر بها فهذا كذلك غير جائز لما فيه من التشبه بهؤلاء التشبه بأهل الجاهلية من فوائد هذا الحديث أولا فيه أن الذبيحة لا تحل أو نقول أن ما يؤكل لحمه ما يؤكل لحمه لا يحل إلا بشرطين إلا بشرطين إراقة إراقة الدم وذكر اسم الله عليه إراقة الدم بالنسبة للصيد بالنسبة للصيد بما يصاب من آلة الصيد بالرمح أو بال أو بالسهم أو ما إلى ذلك وشرط أن يصاب بالجهة الحادة فإذا أصيب بالجهة الأخرى لا يحل لا يحل لما؟ لأنه لم يتحقق فيه هذا الشر لم هذه الآلة لم تسل دمه وبالنسبة لي هذا بالنسبة للصيد وبالنسبة للذبيحة إراقة دمه بذبحه بذبحه بالطريقة المعهودة وفي المكان المعلوم يعني في عند رقبته ذبحه او نحره والشرط الثاني ذكر اسم الله عليه بالنسبة للصيد اذا رمى عند الرمي يكفيه وعند الذبح او النحر عند الذبح أو النحر يكون عند ذلك يعني إذا أراد الذبح قال بسم الله وذبح أو النحر كذلك من فوائد هذا الحديث كذلك النهي النهي عن عن السبح بالسن والظفر السن فيه تعذيب والظفر فيه تشبه من الفوائد كذلك أن هذا الحديث دليل على دليل على تحريم التشبه بأهل الجاهلية بعد هذا قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا رواه رواه مسلم وهو مسلم وفي الأصل يعني في نسخة أو في أصل نسخة الإمام مسلم أن تقتل شيئا ليس أن يقتل أن تقتل شيئا من الدواب صبرا رحمك الله أن تقتل شيئا من الدواب الدواب يطلق على كل ما يدب على وجه الأرض على كل ما يدب على وجه الأرض من السباع أو البهائم أو الزواحف أو ما إلى ذلك والدواب منها ما هو حلال الأكل الأكل ومنها ما هو محرم أكله إلا أنه يدخل تحت تحت اسم الدواب هو منها يعني والنهي يشمل الجميع بأن النهي هنا النهي هنا لأجل مقصد جاء به هذا الدين ألا وهو تحريم التعذيب تحريم تعذيب الحيوان تحريم تعذيب الحيوان كيف ما كان وقوله عليه الصلاة والسلام صبرا صبرا بمعنى قهرا تحبث تحبس الدابة وتضرب حتى تموت وهذا لا شك أن فيه تعذيب لها فيه تعذيب لها حتى وإن كانت هذه الدابة تؤذي الإنسان حتى إذا كانت تؤذي الإنسان عليه أن يتخلص منها ولكن أن يتخلص منها على وفق ما أذن به الشرع أن يقتلها نعم من الدواب من أمرن بقتلها من الدواب من تقتل في الشل والحرم مؤذية تقتل ولكن تقتل القتلى التي تريحها ولا تعذبها وهذا يجمع إليه أو يجمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلي هذا الحديث حديث شداد الذي فيه الأمر بالإحسان في كل شيء حتى في القتل أو في الذبح وهذا من عظمة هذا الدين وهذا من عظمة هذا الدين إذن من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث النهي عن تعذيب النهي عن تعذيب الحيوان يعني النوع نوع التعذيب الذي ورد هو بهذه الطريقة أن يحبس ثم يضرب حتى الموت فيه تعذيب له وقهر قد يطرح سؤال من أنواع القتل الذي يستعملها الناس الآن القتل بالمواد المواد الكليماوية يستعملون بعض المبيدات أو بعض ال... فهل هذا يلحق بالصبر أو أنه يلحق بالقتل القتل الحسن هو لا شك أنه ليس حسنا، ولكن هل يلحق بالقتل صبرا أم لا هذه مسألة والأصل في هذه المسألة يعني إذا أراد المجتهد القياس فيها النظر في العلة النظر في العل العلة يعني تنقيح المناط وتحقيق المناط إذا وجدت هذه العلة يعني أن هذا فيه تعذيب فعلا لا شك أنه يلحق بالحكم لا شك أنه يلحق بالأصل الأصل هو التعذيب والفرع هو هذا الذي عندنا إذا كانت العلة هي نفسها يلحق به ولكن مثألة من مثل هذا هذا النوع ينبغي الرجوع فيها إلى المجتهدين من العلماء الرجوع إلى الأكابة يعني إذا وجدت في هذا أو في هذه المسألة فتوى لعله أحد أحد الشباب يجتهد في هذا ويبحث لنا عن فتوى ها ها نكلف ولا نخليها مفتوحة ها نكلف جماعة ولا واحد ما تخافش من كلفك ها ياسف نقلل فيكش واحد ولا نخلوها مفتوحه وفي هذا فليتنافس المتنافسون نكلف اذا ناك مكلف حتى نحيلك التعب شويه نعم الحصه القادمه نعم مش ثلاثه حدي مليح الحد القادم ماهوش اليمين مش ثلاثه لا لا ثلاثة عندنا صحيح البخاري يا اخي ما نخلطوش ما اتفقنا هي. انت مكلف بالبحث قد تجد قد لا تجد بالبحث ليس الاجتهاد طيب هذه انا كنت قصدا اريد منك هذا السؤال وسألت انت هذا السؤال يعني هذا يدل على شيء بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم هذا الحديث تابع للحديث السابق يعني في موضوعه وفي معناه وهذا من حسن ترتيب الحافظ عليه رحمة الله لأحاديث كتابه هذا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الدواب صبرا العلا وإن لم تذكر في الحديث فهي معلومة فهي معلومة يعني من أصول هذا الدين والتعليل كذلك في الحديث الذي يلي هذا الحديث حديث شداد بن أوس الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني في هذه الطريقة في قتل الدواب ليس ثمة إحسان والمسلم مأمور بالإحسان في كل شيء في كل شيء والإحسان أعلى مقامات هذا الدين مأمور بالإحسان في تعبده لربه جل وعلا إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه يعني من المتوضئين من يحسن الوضوء ومنهم من يسيء في وضوءه كيف يكون الإنسان محسن في وضوئه أسألكم سؤال ها يا محمد كما كان يتوضى اختفتها انتهي السنة هذه ما ما, ما ما لا نستطيع أن نضيف عليها ولا ولا نعلق معلله احنا نفصل فيها كيف كان يتوضى النبي عيسى ها نعم يأتي بكل سنوى الوضوء هذا من الإحسان في الوضوء يعني ما زدش على قول أقول لا تفصيل لا. نعم أحسن من الأمور التي هي من الإحسان في الوضوء وهذا من الاقتداء بالنبي عليه في فيها أن لا يكون مبذرا للماء في وضوءه أن لا يكون مبذرا في وضوئه أن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الوضوء يعني يأتي بالواجبات ويأتي بالسنن هذا الإحسان في الوضوء هذا الإحسان في الوضوء فهو مطالب بالإحسان في كل العبادات مطالب بالإحسان في كل المعاملات في كل المعاملات المسلم مأمور بأن بل طبعه أن يخالط الناس وإذا خالط الناس وجب عليه أن يخالطهم بماذا؟ بالخلق الحسن أن يتعامل معهم بالحسنة والمعامل بالحسنة مع الغير بأن يتخلق معهم بالخلق الحسن وهذا من الإحسان في المعاملة مأمور كذلك بالإحسان في هذه الأمور الإحسان في القتل إذا أراد القتل فلا يقتل على طريقة أهل الجاهلية يقتل الحيوان الضعيف الذي قدره الله جل وعلا عليه يقتله قهرا هذا لا يجوز وكما يظلم يظلم كذلك هذه قاعدة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أن الجزاء من جنس العمل أن الجزاء من جنس العمل سواء ما كان منه من باب الثواب أو كذلك من باب العاق العاق عليه أن ينتظر عقوق أبنائه له الظالم عليه أن ينتظر كذلك ظلم الظالمين له بعد حين وقت على ذلك حتى إذا كان في ظلمك لهذه الدواب التي لا تعقد لأنك نهيت عن ذلك المسلم هو الذي أسلم وجهه لله وامتثل أحكام هذا الدين كلها هو الذي دخل في الإسلام كله امتثالا لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة قال أهل التفسير أي في شرائع الإسلام كلها وهذا من شرائع الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر به إن الله كتب الإحسان على كل شيء على كل شيء والإحسان قال أهل العلم في اللغة هو ما يقابل القبيح في اللغة هو ما يقابل القبيح وفي نصوص الشرع يأتي على معنيين على معنى الإتقان وعلى معنى وعلى معنى الإنعام والتفضل الإتقان في الشيء الإتقان في العمل فلان أحزن عمله بمعنى أتقنه إن الله يحب. إذا عمل أحدكم عملا أن يثقنه والاتقان هو والاتقان هنا هو الإحسان ولا يتأتى هذا ولا يتحقق إلا بشروطه الشرط الأول الشرط الأول في اتقان العمل اتقان العمل إذا كان عمل من أعمال العبادات تعبد الله عز وجل إتقانه شرطه الأول العلم به أن يتعلمه حتى يعبد الله جل وعلا على علم الشرط الثاني أن يسير فيه على وفق هذا العلم الذي تعلمه مع إخلاص نية فيه لله تبارك وتعالى في غير العبادات عمل في غير العبادات إذا أراد أن يعمله أن يأخذه من أهله أو عن أهله أهله العارف العارفون به وهذا كذلك يعود إلى العلم والمعرفة من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ظامن قال عليه الصلاة والسلام الذي يتصدر في باب التطبب للناس لي وهو ليس بطبيب وكاين الآن ظاهرة هذه الناس يظنوا أنه الطبيب الطبيب هو اللي تكون يعني عنده العياذة و يعني بالمعنى العرفي عندنا ولكن الأصل في الطبيب كل من تصدر للتطبق في هذا البال يعني جاه مريض جاه مريض يريد يريد دواء أو يريد تشخيص داء أو يريد علاج يقرأ جزء أو رسالة أو يسمع كلام من عشاب من العشابين ويجلس مع من يرقي من المسلمين ولا اقول راقي من الرقات لانني انا ضد هذه البدعة المنكرة بدعة فلان راقي وتخصص الرقية هذا لا اصل له الرقية لكل مسلم لكل مسلم جلس مع راقي ولا جلس مع حجان حجم أمامه آه خلاص نصب نفسه طبيبا في يشخص الأدوية وبعضهم كما على طريقة المصريين في قنواتهم وكذا دواء لكل الأمراض لكل الأمراض دواء لما استعصية من الأمور، الصاربان، وش هذا الدواء اللي اللي اللي المناع، اللي اللي. وش يسموه المناعة؟ المناعة المكتسبة ضد المناعة المكتسبة، فقدان المناعة المكتسبة، أيوة يعني فقدان المناعة دواء لداء فقدان المناعة اللي ابتلية به العالم اليوم. وهذه الأمراض المستعصية داء السكري وغيرها صلى الله عليه وسلم يعني تسمع بإعلانات بل أباطيل هؤلاء تقول خلاص لا حاجة لنا بمصانع الأدوية هذه ولا بالمستشفيات ولا خلاص نجيب بعد كل بلاد واحد منهم نسخة من هؤلاء لهذا البلد وخلاص لا صارطان ولا منع مقتسبة ولا مفقودة ولا طيب إذن هذا الاتقان يكون بهذا يعني ان يأخذ اي علم او اي عمل الناس ان يأخذوه عن اهله عن اهله الذين هم عارفون به وبشؤونه واذا مارسوه بعد ذلك تكون الممارسة بالعلم وبالصدق وبالنصح للآخرين هذا الإتقان في من هذا المعنى أو بهذا المعنى ثم من بالمعنى الثاني من باب الإنعام والتفضل من باب الإنعام والتفضل يعني الإنفاق في أوجه الخير هذا من الإحسان التصدق على المحتاجين هذا من الإحسان ولهذا يسمى هؤلاء بالمحسنين محسن لأنه تفضل على غيره تفضل على إخوانه بما أنعم الله جل وعلا به عليه أنعمه على غيره من الناس هذا إحسان إلى الغير والإحسان يكون بـ بـ بـ بـ بكل شيء بكل ما فيه منفع الإحسان بالكلمة الطيبة الإحسان بنشر العلم وبثه في الناس الإحسان بإنفاق الأموال الإحسان بإعانة الضعف وزيارة المرضى وما إلى ذلك من أوجه الخير الكثيرة ولله الحمد والمنى قال بعد ذلك فإذا قتلتم وهذا الموضوع فأحسنوا القتلة إذا قتل أحدكم عليه أن يحسن كذلك في قتله والإحسان بها كيف يكون بأن لا يعذب بأن لا يعذب فريسته لا يُعذب سواء كان في قتله للحيوان مثل الحيوان الذي الغالب لا يؤكل لأن الذي يؤكل هذا في الثاني أو في قتله لأعدائه أو في قتله لأعدائه وهذا من الفقه العظيم من فقه الجهاد وقد مر معنا أحكام متعلقة به لا يجوز للمسلم أن يعذب ولا أن يمثل بعدوه نهين عن ذلك ثم قال وإذا ذبحتم فأحزنوا الذبح كذلك كيف يكون الإحسان في الذبح يكون ب قال عليه الصلاة والسلام فليحد أحدكم شفرته يعني بأن يشحتها حتى تكون قاطعة حتى تكون قاطعة وكلما كانت كذلك كلما كان هذا أريح للبهيمة كلما كان أريح للبهيمة ترتاح ولا تتعذب قال بعد ذلك وليورح ذبيحته يعني راحة الذبيحة إنما تتحقق بهذا من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث فيه فقط ملاحظة ربما نزيد ربع ساعة على وقت الحلقة عوض السادسة نبدأ على السادسة والرابع تفقنا كان إخو ما يلحقوش عوض السادسة نبدأ على السادسة وربع هلا ابتداء من يوم الثلاثاء ابتداء من يوم الثلاثاء هذا هذا تاع ما بعد الغد اتفقنا اه الحمد لله نعم ان شاء الله هاي احسن بفوائد هذا الحديث فيه بيان لعظم لعظم منزلة الاحسان في الدين الإحسان بالمعنى الشامل بالمعنى الشامل والإحسان الشامل كذلك بالمعنى الشامل يدخل فيه الإحسان في العبادات والإحسان في عقيدة المسلم وإيمانه بربه جل وعلا الذي كان مقصودا في حديث جبريل عليه السلام أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك بالمعنى الشامل ويدخل فيه الإحسان في العبادات كلها بالصفة التي ذكرناه ويدخل فيه الإحسان في المعاملات ويدخل فيه الإحسان في غيرها من الأمور حتى في القتل والذبح في كل شيء والشامل الشامل لكل شيء شامل لكل شيء. الإحسان مع الخلق الذين تعاملهم، سواء كانوا من المسلمين أو سواء كانوا من الكفار أو سواء كانوا من الأعداء المحاربين أو من الموالين المسالمين أو سواء كان مع الحيوان والدواب وما إلى ذلك. شامل لكل شيء. هذا الإحسان الذي جاء به هذا الدين العظيم. من فوائد هذا الحديث كذلك. وجوب أو وجوب وجوب الإحسان في القتل القتل عند القتل يعني سواء كان قتل حيوان أو أو قتل ما لا بد منه من الإنسان يعني من وجب في حقه القتل حدا من, من الكفار أو من المسلمين القاتل يقتل الزاني المحصن يقتل المرتد عن دينه المفارق للجماع يقتل المحارب يقتل وكل واحد من هؤلاء يحد بالحد الذي فرضه الله جل وعلا في حقه فرضه الله جل وعلا في حقه والأطل في القتل ضربة بالسيف لأنها أريح أنواع القتل أريح أنواع القتل وعبثا أن يفعل الناس الغرب الآن الكفر جربوا أنواع القتل كلها ومهتدوا إلى هذا النوع الذي لا أريح ولا أرحم منه جربوا القتل بالصعقة الكهربائية وجربوا القتل بالغرفة الغاز وجربوا القتل بالحقنة القاتلة، وجربوا القتل بالشنق، وجربوا القتل كلها كل هذه الأنواع، وجربوا القتل بالضرب، بالرمي، بالرافاض. ما اهتدوا إلى القتل التي هي أرحم وأريح، والتي فيها الإحسان، والتي فيها الإحسان. هذه هذه التي أمر بها الشرح فيقتل الإنسان يعني من الناس من يجب قتلهم أو قتل الأعداء في ساحات القتال نهينا عن التعذيب ونهينا عن التمثيل وإن كانوا وإن كانوا أعداء لنا وإن عذب بعضنا من إخواننا المسلم لا يسير على قاعدة الرد بالمثل المسلم يسير على قاعدة الدفع التي هي أحسن المسلم لا يقابل السيئة للسيئة المسلم يقابل السيئة بالحسنة هذا الأصل ولهذا يخطئ أصحاب بعض المناهج وربما يدعون أنها مناهج دعوية وقد أتسوا دعوتهم على هذا الأصل الباطل يقابلون السيء أبي سيء يقولوا هم فعل تسأل عن مبرر لهم في بعض أفعالهم يقولوا هما ما شف ماذا فعلوا ماذا فعلوا في إخواننا وفي أخواتنا لكن منين هذا يعني انت تعبدك الله عز وجل بأن تفعل ما يفعله غيرك أبدا تعبدك الله جل وعلا أن تفعل ما أمرت بفعله ما أمرت بفعله هذا والواجب من فوائد هذا الحديث كذلك أن الإحسان في الذبح أن الإحسان في الذبح يكون باستعمال أحد أحد الشفرة يعني أحد أنواع السفرات كلما كانت حادة كلما كان أريح من غير من غير أن تعذب البهيمة ومن أنواع التعذيب والتي هي بعيدة عن الإحسان كل البعد ما يلحظه الناس في ما يسمى بالمذابح او المسالخ اللي يسموها انتم الباطوار الهاتف و... ذكرني بالاخوه جماعه الليل نسيتهم اصلا لا حول ولا قوه ما يفعلونه في في المسالخ في دفع البهائم بطريقة فيها قسوة وبعضهم يعمد الى ضرب البهيمة بشيء يؤثر على عقلها يعني تصاب بالدوار حتى تضعف خاصة اذا كان البقر او الثور العظيم او الابل او الحصان يضربوها بمطرقة الدوخ هكذا وهذا واقع يعني ثم بعد ذلك يذبحونها أو ينحرونها هذا ليس من الإحسان أو ما يفعلونه في ذبح الشاد أمام الشاد الأخرى وهي تنظر مباشرة وليس أفضل في هذه المناظر ما نراه في أيام الحج في مينان أمور عجيبة وما يفعلونه بالذبيحة بعد ذبحها كذلك مباشرة مباشرة تذبح قبل أن تذهق روحها يبدأ في سلخها وقطع رأسها ما كما يقولوا أنت وعنى ما زال ما تخبطتش يذبح الذابح الأول لأنه كأن الواحد يذبح والثاني نحي الدماغ والثاني نحي الجلد وهكذا ما يتوقفش العمل لأنهم يحاسبون على كل جد فكل مزرب كل ما الجيب امتلى أكثر ولكن من غير مراعاة لهذه الأحكام الشرعية وهذا ينبغي أن أمر هذا أن يرفع للمسؤولين حتى تكون رقابة على مثل هذه الأمور حتى لا يعني هذه الجمعيات جمعيات الدفاع عن الحيوانات وما إلى ذلك وعدم الإساءة إليها يعني مليح لو لو يكون عندهم احتجاج على مستوى هذه المذابح تكون رقابة يعني هذا في البهائم هذا في البهائم أما الطيور فحدث ولا حرج ما يفعلونه بالدجاج المسكين فحدث ولا حرج صلى الله عليه وجل عفو العافية وهذا كله من مخالفات الأحكام الشرعيفة والإنسان إذا ما احسن إذا ما احسن لا يحسن إليه كذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة الله عز وجل لا يبارك له في رزقه كيف تكون البركة في الرزق مع هذه المخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون البركة في الرزق مع سوء المعاملة لهذه المخلوقات هذه المخلوقات من نعم الله جل وعلا على العباد أنعم الله جبارك وتعالى بها علينا فالواجب علينا أن نتصرف في نعمه بما يرضيه لا بما يسخطه والذي يرضيه أن تمتزل أوامره في هذا البن أن تمتزل أوامره في هذا البن ولهذا الرجاء يعني ونحن في باب الصيد والذبائح أن يبلغ الشاهد الغائب وإذا كان من هؤلاء شاهد فليبلغ لإخوانه وزملائه من الذبائحين والجذارين حتى يتقبل الله عز وجل فيما استرعاهم الله جل وعلا عليه هذه آخر فائدة من فوائد هذا الحديث، ثم بعد هذا طيب هذا آخر حديث حتى نبدأ في باب الأضاحي وهو باب المهم آخر حديث حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأن الحديث الأخير الذي بعده والذي بعده يعني الأخير حديث نعيم عباس هذا ضعيف. قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه أحمد وصححه ابن حبان والحديث كما قال يعني كما قال ابن حبان عليه رحمة الله صحيح صحيح بشواهده صحيح بشواهده ولو شواهد وهذا الحديث كذلك أصل في بابه وأورده الحافظ عليه رحمة الله في آخر أحاديث هذا الباب لما يتعلق به يعني من أنه تابع لهذا الأمر الجنين تابع تابع لماذا تابع لأمه وهذا الحديث من من أدلة القاعدة مما استدل به العلماء على قاعدة التابع تابع نكملوا هذه و... ونصرفوا أه؟ عندكم نقلة أي ما عليش نصرف فزن. التابع تابع قاعدة التابع تابع هذا الحديث قالوا دليل على صحة هذه القاعدة كيف ذلك الجنين في بطن أمه الجنين هو الصغير الذي تنفخ فيه الروح ولم يخرج بعد من بطن أمه هذا يكون جنينا في بطن أمه يعني في مرحلة يكون حي في بطنها إذا ذكيت أمه سواء قال ذكاة أمه لأن الذكاة عم من الذبح الذكاة يدخل فيها الذبح والنحر يدخل فيها الذبح والنحر النحر التذكية فما ذبح أو ما نحر من هذه البهائم وفي أحشائها أجنتها فإنها تأخذ حكمها تأخذ حكمها في ماذا؟ في هذه الزكاة يعني يكون في حكم ما ذبح لأن الجنين بعد أن تذبح أمه هو أحد أمرين إما أن يوجد في بطنها ميتا وهذا الذي ينطبق عليه هذا الحديث ذكاته ذكاء أمه يعني ذكاء أمه تكفي وإما وإما أن يخرج حيا وإما قد قد يقحل يخرج حيا تذكى أمه ويخرج يخرج حيا إذا خرج حيا لا ينطبق عليه هذا الحديث فيصبح تصبح ذكاته خاصة به لأنه خرج حيا من بطن أمه لأنه خرج حيا من بطن أمه وهذا الأمر الأول إذا كان ميتا ما عليه جماهير العلماء ولم يخالف في هذا إلا أبو حنيف عليه رحمة الله خالف في هذه المفألة وقال ولم يقول بما دل عليه هذا الحديث يعني الجنين ذكاته ليست ذكات, ذكات أمه يعني يحتاج إلى تذكية أخرى فإذا خرج ميتا على قولهم لا يحل لا يحل فهو ميت وعندهم أنه مات مخنوقا ويدرج أو يدخل تحت المنخنقة وهذا على خلاف ما دل عليه ظاهر هذا الحديث ظاهر هذا الحديث وما قال به جماهير أهل العرم من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أن الحديث دليل على قاعدة على قاعدة التابع تابع التابع تابع يعني من كان تابعا لغيره في أمره يكون تابعا له كذلك فيما يتعلق بأحكامه فهذا الذي كان تابع له إذا ذبح يتبعه في حكم الذبح يكون كذلك في حكم من ذبح وإن لم يذبح يكون في حكم من ذبح وإن لم يذبح من هذا طيب دليل على قاعدة الفائدة الثانية أن الجنين إذا خرج من بطن أمه بعد ذبحها ذكاة أمه ذكاة له حكما ولم يخالف في هذا إلا أبا حنيثة والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء لظاهر هذا الحديث طيب ثم ما ليس نتوقفوا عند هذا بقي الحديثين ربما نقرأهم الحلقة الماضية القادمة حتى لنبدأ في الباب الجديد باب الأضاحي وسبحانك الله ومن بحمدك شهدوا الله إلينا نتذكروا كاتبوا لي